اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم لعني اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فخلعنا عليك انك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الزاعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى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 وَلَقَدَمَنًاَّا عَلَكَ مَرَّّةً أُخْرىَ إِذْ أَوْ حَينَ إِلَُم مِكَمَا يوحَ أَنِقضِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقَضِ فِيهِ فِي اليَّ فَلْيُلْقِهِ اليَُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُّ وَعدُ الَّ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 نَنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَاتِيَاهُ فَقُولَا إن يا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى من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 فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا على اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِطَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَثَرُ النَّجْوَى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 فلا أقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقا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 بِرَبّنَا ليَغْفِ رَلَنَا خطَايَانَ وَمَا أَك رَرحتَنَا عَلَيهِ مِنَ السِحر وَلَّهُ خَيرُ وَأَبَقَا إِهُ مََأتِ رَبَّهُ مُجرمًا فَإِن لَهُ جَهَنَّ مَ لَا يَموتُ فِيهَا وَلَا يَحِييا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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن نحم من أوزار من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك القسامري فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدَ اللَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ طَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا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 قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا بُنَيَّ مَا لَا تَأْخُذُ بِنِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي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 يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِهَمْسٍ إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إذ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِهَمْسٍ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا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 قَالَ كَذَلِكَ اتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَن أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى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 اتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وَقَالُوا لَن يَأْتِيَنَا بِآيَةٍ مِن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا